Bismillahi r Alif Lam Ra. Kitabı uhkmet ayetü, then füccilat milledun hakimin, xubir.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 فإِلَّا مِن يَسْتَجِيبُ لَكُم فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَلَّ إِلَهٌ إلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن نُلزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا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 خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك وَلَا أقول للذين تَزْدَرِي أعيونكم لي يأتيهم الله خيرا. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فأتنا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَئِنَّ مَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بمعجزين وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدتُ أَن أَنصَحَ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئاً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 بُد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك واننا لفي شك مما تدعون اليه مري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 ele bu'del li famud wa laqad jaa'a turasuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ مُّوطِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عن هذا ''İnnehu qad jād jāā əmr rabbik, wa innehum ātīhim ʿātīhim ʿazābun mardud'' ''Walma jāāt rūsuluna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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَضْدُودٍ مُسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ